in order Oh. وكفى بالله شريم ما اصابت من حسنة من حسنة فمن الله وَمَا أصابك من سيئة فَمِنَ الله تعالى. الله تعالي. الله تعالي. ما شاء الله صلى Thank you, Oh uh -huh. ويقولون lo đà qua cách la bên mẹ يكتب ما يبيتون. فاعرض عنهم. والله يكتب ما يبيتون. موسیقی موسیقی I know. la bay mo mini الله الله الله يا طاعة حسن